بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات التكاث الربين لعلك بافع النفس كألا يكونه مؤمنين <تصفيق> إِنَّ شَهْدُنَا الَّذِي عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ أَيَّتَهُ غَضَلَتْ أَعْمَالُهُمْ لَهَا قَاضِيٌّ وَمَا يَأْتِيهِمْ يَدِ سَرِمٍ مِنَ, من الْقَوْمَ لِمُشْدَدِهِ إلَّا كَانُوا عَنْهُمْ أَرِيضٍ فَأَجَلْ إِن كُنْتُمْ تَرَوْنَ فَيَأْتِي الْأَبَدَ مَا كَانَ لِيَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَفْلَكِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَلْقِ الْقَوْمَ فَاضِلِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْمَعُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَا ذِى الْقُرْبَى وَلَا يَعْلَمُ مُلْكُ الْإِنْسَانِ سَأُخْلِلُ إِلَيْهَا عُرُونٌ وَلَهُمْ عَلَيْهَا جَنُبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْصُلُون قَالَ كَمَا فَزَهَبَ بِآيَاتِنَا إِن لَّمْ مَعَكُمْ فَكَيْفَ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ إِنَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ أَن يُرْسَلَ عَلَيْهِمْ بِإِسْرَٰٓءِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِبَتَّكَ مِنَ ٱلْعُزَّى كَسِينٍ وَفَعَلْتَ كَثِيرًا لَّكِنَّكَ لَسْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّهُنَّ آذَيْنَني وَأَلَمْ نُصَلِّ فَأَتَى رَبُّكِ لَمَّا قَضَىٰ أَمْرَهُ وَهَبَ لَكِ مِن رَّحْمَتِهِ حُكْمًا وَجَعَلَكِ إِلَى الْمُحْسِنِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَعِظَ الثَّبَتِينَ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 قال فأحس به إن كنت من الصادقين فألقى أصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يجه فإذا هي جيضاء الماظرين قال بالملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من غضكم بتحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأطعه وبعت في المداء الحاشدين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة من ميقا في يوم معلوم وَصِرْ إِلَىٰ لَنَا الآنَ تُمُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَكْتَسِبُ السَّحْرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا رَجَعَ السَّحَرَةُ قَالُوا ادْعُونَا أَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم ربل من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم بلقون فألقوا حبالهم وعطيهم وقالوا بحزة فرعون إنا فَالَّذِينَ قَامُوا مُوسَى عَصَاهُ بِيَدَاهِ يَتَنَقَّضُ مَا يَكُونُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَذِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمْتُمُ الضِّحْكَةَ لَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من من خلافه ولا لَا يُقْطَعُ عَنِ الْأَيْدِي وَلَا أَرْجُلٍ مِنْ خِلاَفٍ وَلَا يُفَصَّلُ لَنَا كُلُّ أَجْمَعِينَ حَاوَلُوا قَرِيبَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْكُمَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِبِ عِبَادِهِ إِنَّكُمْ مُسْتَبَعُونَ فَأَغْسَلَ فِذْعَوْنُ فِي الْمَدَاءِ حَاشِرِينَ إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعمرون وكنوز ومقام كبير كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إلا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهجين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسبق فكان كل فرق كالطور العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأرجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاسْأَلْ عَلَيْهِمْ مَتَى إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرُوا لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم مما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُحْيِ مِثْلَهُمْ لَا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هد لي حكما وألشقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من جنة معين وَأُثِيرَ لِيَادٍ إِنَّهُ كَانَ الْحَظَّنِ مِمَّنْ وَلَا تَحْزَنْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا دُونٌ إِلَّا مَنْ أَسْلَمَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وعزفت الجنة للمتقين وهرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تحبزون من دون الله هل ينصرونكم أو ينصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليت أجنعون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 قَالُوا أَمَن لَنَا خَطَرٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ جَذَبَتِ الْقَوْمَ نُوحٌ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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرزومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم تسحا ونجني ومنعي من المؤمنين فأنجيناه ومنعه في الفلك ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادر المسرين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 وَإِذَا بَقِشُوا بَقِشُوا مَجَّدَارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الرَّدِيَّ أَمَسَّكُوا بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَسَّكُوا بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأُولُودٍ إِنِّي أَقَرَّفُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلتناهم إن في ذلك لآية وما كان أسرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالِعِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ التَّمُودُ الْمُبْتَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقُولُ صَالِحٌ أَلَمْ تَسْتَقُونَ إِنِّي لَهُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَحِيمٌ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُطْرَفُونَ مَا هُنَا هُنَالِيلٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُرُونٍ وَزَرَاعٍ وَنَخِيلٍ وَفَاكِهَةٍ وَأَبْكَارٍ وَتُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارْكُوا فاتقوا الله وأطيعون ولا تحيعوا أمر المسردين الذين يشفدون في الأرض ولا يسمحون قالوا إنما أنت من المفحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت قال هذه لا قتلها شبه ولا كم شبه يوم معلوم ولا تمسها بسوء إن سيأخذهم عذاب يوم النعيم فعقرها فأصبحوا أدينين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أسرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ بِالْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بَشَرٌ كَمَا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَسَأْسُؤُنَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَدْرُونَ مَا قَلَقَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا ذُو الْقُرَشِ لَنَسْفَعًا مِنْ أَعْقَابِكُمْ فَارْهِمْنَا فِي عَمَلِكُمْ مِنَ الْقَادِرِينَ ربنا جئنا وأهلي مما يعمرون فنجنا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمنا الأقرن وأنصنا على النقرة فسار نقرهم درين إن في ذلك لا ين وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْوَزْعَجِ الرَّحِيمِ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ بِالْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ تَتَّقُوا اللَّهَ وَاخْشَوْنِ وَإِنَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِهِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ كُنْتُ شَيْئًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأُولَىٰ صَادِقٌ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا دَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَذِبِ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالْحَقِّ وَأَمْرُهُ عَلَى قَدْرِ كِتَابٍ مُّبِينٍ جلس آل عمرو مبين، وإنهم لذبور الأول، أو لم يزلهم آيات أي يعلموه لما غب عن إسرائيل، ولو لزلهم على بعض الأعجم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك تلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن مرضرون اسَذِي عَذَابَ لَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَسَّنَاهُمْ سِنِينًا ثُمَّ مَا دَاءَ أَمْ هُمْ كَانُوا يَعْدُونَ مَا أَوْلَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَهُمْ ظَالِمُونَ ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السنع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنبت عشيرة كالأقربين واخذ الجناحك لمن استبعك من المؤمنين فإن عصرت فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرات حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنزئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمى وأثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يجيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات وذكروا الله كثيرا وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَكِنْ صَرَّمَ مِنْ بَعْدِهَا ظُلُمَاتٌ وَيَحْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُمْنُ قَرِيبٍ يَنْقَلِبُونَ